وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لجوري بيست هامبوين معرفة المدرج باسي مدرجي مثل ما نأكيد وقد يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره وهو الأكثر باسي مدرج منكت في اول الحديث قرسيناء وفي وسطه شيخ أحمد محمد شاكر الفرمي ومثاله المدرج في الوسط ما رواه الدار في السنن من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضا من مس ذكره الذكر معلوم والأنثيان يعني الخصيتان والرفغان الرفغ رفغيه الرفغ يعني أصل الفخذ أصل الفخذ بن يران ابن السكيت وابن الفارس ألين الرفغ أصل الفخذ وابن فارس لقوله كتب على كل موضع اجتمع فيه الوسخ فهو رفغ بالغين ملتقى فخذين لشده فخذين ادلك لبني رانا كان عندك جار بي سي وتشلكوا اوانا كبيتوا بيستكا انسان كاتك خي باك كات ولا تارد قرتنا كتره او شننش اي بي او نجاسات وش تنلبر اڤنا كيا لوي ده من مس ذكره او انثيه او رفغيه قال الدار القطني كذا رواه عبد الحميد عبد الحميد كري جعفرة عن هشام, هشام كري عروية عن هشام بن عروة ووهم في ذكر الأنثيين والرفغين واهي في ذكر في ذكر الانثيين والرفغين ادرجه كذلك في حديث بسره لبرشي لبروه الانثيين والرفغين لا حديث مرفوع كنيه الانثيين والرفغين ولأنه من كلام عروة والمحفوظ أن ذلك قول عروة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. وكذا رواه الثقات عن هشام منهم أيوب وحماد ابن زيد وغيرهما ثم رواه من طريق أيوب لفظ من مس ذكره فليتوضأ ابن باسي شي تانية باسي انثيين رفغين تانية من مس ذكره فليتوضى من طريق أيوب هوانيك رواية ينكدوى عن, عن هشام أيوب حماد بن زيل وغيرهما رواية ينكدوى تانية أما رواية عبد الحميد بن جعفر أبينيك زيادة كتاهية ذكر الأنثيين والرفغين وكان عروى يقول إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ يعني من قوله من قوله طالعاً تيكاليان كدوخ سنة ناو حديثا مرفوعك أمشل قولي عروى ينقل حديث بيغنبري فهو صلى الله عليه وسلم وكوء أعلى العلماء وكذا قال الخطيب فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك يعني بفهم خوي عروة أقول بلين مدرجة وقطعا وقطعا ويجمناقشيك تانية فعروة لما فهم من لفظ الخبر كاتك لا حديثك واتكشتوا سبب نقض وضوء ما ظنني شهوها چون كان هر شئ هو كاربه كبودا بزيني الشهوه ابي تشب كيتو ابي اوشنيه بشويت ما ظنته الشهوه جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك فقال ذلك فظن بعض الروايه يعني قال ذلك يعني قال ذلك القول فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر وينزان إلى حديثك فنقله مدرجا فيه مدرجا فيه وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا برام هذه كيزاني يعني ما بس لعرواء أو يكا لسر قياسكا لسر أصلكا قياس بكات بويا ما باقي هندي كدوه بذكروا قياس كدو ذكر بس ولا بس كدوه بس وقد يكون الادراج في الوسط على سبيل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب عند جاريش مدرج لوصد دايا والله على سبيل التفسير يعني رايك ميكي للراوي كان شيء اكات للسياقه دا تفسير غريب غريب شيء تفسير ياك مثله حديث عائشه في بدء في بدء الوحي في البخاري وغيره يعني في في غير الـ الـ الـ الـ الوحي البخاري جداته لوحي جداته لغير وحي جداته كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء في غار حراء وهو التعبد جملة وهو التعبد تفسير شيء مدرج من قول الزهري وهو التعبد الليالي ذوات العدد يعني يتحنث أي يتعبد الليالي ذوات العدد شنشوه في غمبري خواص الله عليه وسلم تعيش في غمبراتي لغار حراء ماء وا بسش يأكل عبادتي أكل يتحنث في غار حراء يتحنث تفسيركات كلمة تحنث تفسيرك وهو التعبد لو أنا يكسر أجر بروايات وطرق يترنيدوا زيتوا يعني سياقكاس سياق, سياق عائشية قول عائشية عائشية عائشة قول عائشة عائشة فرما يتحنث في غار حراء وهو التعب. سياق قولي صحابية قولي في الله مدرجة لما وقف مش مثال وهو التعب السياق. السياق وهو التعب. فهذا <تصفيق> فهذا التفسير من قول الزهري ادرج في الحديث أما لا قول زهري بتشي شعُلَمَ زانيانَكَ قول زهري شنكلا شوَني كترى هل بخاري هاتوا هاتوا يتحنث في غار حراء قال خيسيا خيسيا عايش نبو أجر عايش بويا أبويا بيوتا قالت لدوا يتحنث في غار حراء قال وهو التعبد علماء أعظم بو كلمة كهاتوى ووزاني مانك نيوت وقالت إذ لو كان من بقية كلام عائشة لجاء فيه قالت بلان قيبت شيهاتوى بقالة وكذلك حديث فضاله مرفوعا عند النسائي أنا زعيم أو أنا زعيم أنا زعيم والزعيم الحميل لمن امن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة ربض يعني طرف أطراف أم حقرفي اللي في الشاوتان تماشيكا كما ربضك يأتي أطرافكاني وسطكي ربضني أطرافكاني بويا لبهشة طبعا بهشة حتى لنا وراستي بيت زيتر درجاتي برسلة وسطي جنة وأعلى جنة ربض يعني الطرف بلان هنديك لا شراح ولا أوانك ربض تفسير اكا نرويز ما نواني و ألن حولها لكن حول حول الجنة النار حولها يعني إذا كان خارجها ليس فيها نعيم النعيم وكل النعيم في الداخل طرف كان بلام داخل بيت خارج, بي خارج بيت نعيم أنا زعيم والزعيم الحميل وشيء الحميل هنا حميل على وزن كفيل على وزن كفيل وزنا ومعنا كفيل قبيل حميل قبيلش همان معناه يعني الضامن والزعيم طامن قوله والزعيم الحميل مدرج من تفسير ابن وهب عبد الله بن وهب ومثال المدرج في آخر الحديث أما نموني مدرج في آخر الحديث علي ما رواه أبو داود من طريق زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن, عن ابن مسعود حديث التشهد وفي آخره إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد حديثك أبو داود هنا من طريق زهير بإسناده إلى ابن مسعود وفي آخر هذا الحديث إذا قلت هذا يعني انتهيت قلت هذا أو قضيت هذا يعني انتهيت فقد قضيت صلاتك، اوا نجكت تواب. شئت أن تقوم فقوم، وإن شئت أن تقعده فقعد. أجر وست, لبيت وست يعني دعاء تشهد، تشهدك التوابو، تشهد التوابو.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 صلى الله عليه وسلم بلكم من كلام ابن مسعود كما نص عليه الحاكم والبيهقي والخطيب كاوس سياقي حديثه نكس سياقي موقوف حقا تنليبي عن عنقم عن ابن مسعود حديث التشهدي يعني هو مرفوع حديث مرفوع لكن من حديث ابن مسعود برامة أم مقطعي إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقوم وان شئت أن تقعد فقعد من كلام ابن مسعود ونقل النووي في الخلاصه اتفاق الحفاظ على أنها مدرجة ومن الدليل على ادراجها بلجلس الإدراج أم مقطعه أن حسين الجعفية وابن عجلان وغيرهما <تصفيق> رووا الحديث عن الحسن بن الحر بدون ذكرها رواية مقطعي مقطعية يعني. وكذلك كل من روى التشهد عن ألخمة أو غيره عن ابن مسعود وأن شبابه ابن سوار وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهما ثقتان رويا الحديث عن الحسن بن الحر ورويا فيه هذه الجملة وفصلاها منه يعني ببيئه هاتوا بفصل شاتوه بوسطي شوابي هاتوا بمدرج مؤمن بوهم امانه بالغنس ادراج وبين انها من كلام ابن مسعود فهذا التفصيل والبيان مع اتفاق سائد الرواة على حذفها من المرفوع يؤيدان أنها مدرجة وأن زهيرا وهم في روايته مثال آخر مثال كثير هنا ولس المدرج في آخر الحديث يعني. حديث ابن مسعود مرفوعا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه كلام في الله عليه وسلم ومن مات <تصفيق> ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار يعني منطوقك منطوقك كاميك صلى الله عليه وسلم. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. شيئ ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار فإن في روايه في رواية أخرى عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى قال أو كلمة يموت أي جملة كلمة أي جملة وقلت أنا أخرى منش كلمائك موت يعني او هو يتكلم بالمنطق وقلت بالمفهوم أجناء أبي أجر او قولك بل أمش كوليك بل مخالف بالنبي يسقوا قولك ابن مسعود قال قولي في أغنبري أخوات الله عليه وسلم مخالفه مخالفيك النية ميج مخالفيك النية توكريكا فذكرهما فأفاد أن يعني هو بنفسه أن إحدى الكلمتين من قول ابن مسعود ليش يقلوا كلمانا قولي شيع ابن مسعود أما شكك لطرقي معرفي مدرج المدرج بنفسه يصرح بما أزانيت وتما بشيء أزاني مدرج مدرجات بشن رجيك يا بجمع طرو يا بنصي إمامي مطلع يا يا يا الله مستحيل بلا, الله مستحيل بلا سر بما ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي من قول ابن مسعود هي الثانية يا كم زر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى نازني كان الله من إيك اكترها و... تبينيش بيانيش وثما وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي من قول ابن مسعود هي الثانية وأكد ذلك رواية رابعة لا رواية سامدة داعية كامية. رواية نشمانة وأكد ذلك رواية رابعة. اقتصر فيها على الكلمة الأولى بس مقطعيها كما هاتوتها. مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. زوربة شبيش بيان هاتو كم درج لم حد مثال آخر في الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا للعبد المملوكي اجران في الصحيح في البخاري مثال اخر يا يدونه مثال اخر في الصحيح عن ابي هريره مرفوع للعبد المملوكي اجران تائر قولي في غمرهي صلى الله عليه وسلم فقط للعبد المملوكي اجران والذي نفسي بيده قولي أبو هريريه تأخر والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر, وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك تائر تأكوتى يعني قولي أبو هريره بلغي شيء يعني من علماء مدرجة علماء بالاستحالة مستحيلة مستحيلة اشتوا ببيت شنك في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يكون مملوكا يعني وبر أمي اشتوا نبوه لو كاتا دايكي لجيان دا نبوه برام أبو هريرا دايكي لجيان دا بوه وقصكو هر قصيشي هاي أم حديثة لتجمعي طرق حديثة كا يعني أبو هريرا نتشو بوحاتش هذا دايكي مردوه يعني جمع طرق خانب كمصداقي أم ادراجه لنعوى الطرق حديثة أو أنها خزمة ذا فهذا مما يتبين فيه بداهة أن قوله والذي نفس بيده إلى آخره مدرج من قول أبي هريرة باستحالة أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمه ماتت وهو صغير يعني كاته كدعيش مردوام من داره ولأنه يمتنع, يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرقة وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وممنوع شبه في خاص صلى الله عليه وسلم تمنى كي لا يتيب كاوجير دستي يتيب خلق بيت لكاته كأفضل الخلق برامة هذه العلماء عظيم ما مستحيل نيا مثلاً كيرماني الله مستحيل لي. ثم يوسف يوسف في غنبر بوه جدثي خالكش به. يعني محاولات استحالات خلقه. تو اناي غاندني بيامكي نيا اگر پیغمبري خاص صلى الله عليه وسلم اولو العزم بيو بيامي شي گودي بيو دواي كويلش بيت مستحيل اش تيواكو بتا نقلبر اويك اگر كس فاضل بيت ناكري كويله بيت لا قدري خو سا علي ناكري عندك جردسته بي له عندكاتي جيانيه بو اش تيوارو يداو بويا ام قاعده اي مشكليه ثانيه ام هذا مدرج المتن اماما مثال مدرج المتن في الأول وفي الوسط وفي الاخر واما مدرج الاسناد ومرجعه في الحقيقة الى المتن مدرج الاسناد فهو ثلاثه اقسام إن شاء الله هذا مدرج المتن <تصفيق> وأما مدرج الاسناد ومرجعه يا مرجعه في الحقيقة إلى المت أيش لا حقيقة ده رجعت وشي مت فهو ثلاثة أقسام الأول أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راوي آخر فيجمع الكل على اسناد واحد من غير أن يبين الخلاف أليس يا جورا، كم على, علي يسمع الحديث بأسانيد مختلفة. بس ندك أي راوي من الروات. يك جل تلميذكاني ديت، تلميذ راويك. شو كم داري حديثك لس الأمة. بمس روايتي كده، بمش روايتي كده، بمش روايتي كده. مثلا. ديت ديت لأمة وروايتي أكاد. عن شيء عن مشايخه عن مشايخ شيخه فيرويه عنه راوي آخر فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف من غير أن يبين الخلاف مثاله ما رواه الترمذي من طريق ابن المهدي عبد الرحمن يكري مهدي عن الثولي أنواصل عن واصل الأحدر ومنصور والأعمش تماشيسته واصل لقل منصور لقل أعمش هرسيشان شيخي سفيان ثورين هرسيشان لم حديث هذا شيخي سفيان ثورين يعني ثوري رواياتي أكاد لهرسيشان ولم سنده واصل منصور أعمش أن جاء عن أبي وائل عن عمري بن شرحبيل عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم كم توان لها مو مزنتلو جولة لا الحديثة يعني إلى آخر الحديث فإن رواية تواصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش أمس كسيك روايات أكن لأبي وائلوا كي واصل مدرجة يعني بمشي روايتك من عن أبي وائل عن عمر بن شراح عن ابن مسعود إلى آخره يعني بمشي واصل بمشي ونهي هنا فأن رواية واصل هذه مدرجة على رواية ابن منصور على رواية منصور والأعمش فإن واصلا أما أقر واصل خيبة هابيه يعني سفيان عن واصل إلى آخره أو كاتا واصل بمشيور روايتي أكا يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة كي تعنيه لا يذكر فيه عمر بن الشرحبيل وهكذا رواه شعبة وغيره شعبي كريئ الحجاج وغيره غير الشعبش مثلا مهدي بن ميمون مالك بن مغول سعيد بن مسرو نش لقر الشعبية لقر واصل دا بوشي وروايات أكان كما ذكره الخطيب وهكذا رواه شعب وغيره أو غيرهم بسوى كمهدي بن ميمون ومالك بن مغول وسعيد بن مسروق كما يقولون ان الرسول صلى الله الثوري بل مفصلا مفصلين البخاري زود تفصيل الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون ان تمشي روايته جيحية كريج سعيد القطان وقد بين الاسنادين مع يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان، وفصل أحدهما من الآخر. أجبت لا بخارية سيدي لا بخاري شو نعتوا؟ ماي بخاري بمشي به في صحيحه عن عمر ابن علي. لأ عمر كري عليوة الفلاس لقبك كيف عمر ابن علي الفلاس عن يحيى يحيى كري سعيد قطانة عن سفيان السفيانة عن منصور والأعمش مامزان بس كي ثانيه واصلي ثانية لبخاري واحد عن عمر ابن علي عن يحيى عن سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عمر عن عبد الله بوشوا كيتانية ذكري وعاصلي تانية أول طريقي عمر كري علي الفلاسهو والرقي يحيى كري سعيدوا بلان باش شوازة لي شنابتي وعن سفيان وعن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمر من الرقاكي واصل لن تنهى به شبشي لقالنا بأعمش منصور لذلك هذا عمري تانية عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمر حل سرقم حديثا عمري, كر... عمري كري علي الفلاس شيخ بخاري الله با عبد الرحمن يكري مهلي موت وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل في اشتر حديثة كيفية بمان روايات كذبوا لهارسي شانوه لهارسي شانوه بمان عن أبي وائل عن عمرين في سيارة وتم ده أعودتها فقال دعو يعني تركو فقال دعه تركت براي شي رويدها لله ادراجك رويدها ادراجي رواي واصل الاحباب تو تسر رواي اوانيتر منصور اعمش او مثال بقرر نوالك تبقى انت لبى بس كده الثاني جوري دوم لجوركاني مدرج إسناد أن يكون الحديث عند راو بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد غيره راوية كمانهاية سندي شهاد وعنده حديث آخر حديث كتير شهاد أو راوية بس ندي غيره مثلا زيد من الناس زيد من الناس بس نديك حديث الشهيه وبس نديك تريش حديث حديث كان هدي شيء يككن بلان بدو طريقي جواز هندك كلمات لا او نبوشو هندك اختلاف لا هندك الفاظ وانا فياتي احد الروات يك للرواديت ويروي عنه الحديثين بإسناده ويدخل فيه الحديث الآخر يا أشتري تيكا هذا الحديث أكاية تيك أو بعضه من غير بيان ببيهيش برنكرنا وذلك مثلا بيوتايا وفي رواية وفي طريق ومن طريق أخرى حلب وراميش نارك مثاله حديث سعيد بن أبي مريم سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا استو شيء تنافسوا ولا تنافسوا أدرجه أعم مقطعة ابن أبي مريم وليس من هذا الحديث استدل طريق سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس برغيشي من ولا تنافسنيا مقطعي ولا تنافسنيا أدرجه سعيد ابن أبي مريم وليس من هذا الحديث بل هو من حديث بل هو من حديث آخر هل حديثي كتير همان حديثة همان متنا بلان جند الجوازية يا هيا لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا تماشى نصحى بيكون ونروى تكاني تريش هالأوني بلعم او اندهاية شيخ راوية مدرجك مالك إمّنا شيخ راوية مدرجك مالك مالك بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم مالك بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم همان متن بلعم هندك ليله هي ليني لو شوى أم هاتوا بسند من السندين متنك اينات كلمه كانت هيك يعني مثلا بل هو من حديث اخر لمالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره مرفوعا هكذا رواهما رواه الموطا وكذلك هو في الصحيحين عن مالك مثال اخر كما رواه ابو داود من روايه زائدة وشريك والنسائي من روايه سفيان من روايه سفيان بن عيينة كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليك إمام أبو داود رواية كدوى من رواية زائد والشاري كدوشة ولله غير إمام أبو داود كنسائي من رواية سفيان بن عيين المهم هرهموا يانا لشير رواية داك المداري حالي تكالى سركيا عاصم بن كليب عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وقال فيه برجه تأي، ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد. فاشن لكاتيك فرأيت الناس عليهم جل الثياب. يعني أونداساردبو تحرك أيديهم تحت الثياب. هل تحرك أيديهم يعني من البردي تحرك أيديهم من الب... تحت الثياب يعني من البل. تحركوا نابد نابد ها الناس حتى خد المهم تحركوا ايديهم تحت الثياب فهذه الجملة مدرجة على عاصم بهذا الإسناد أسأمبرغيا ثم جئتهم إلى آخره أمبرغيا مدرجة على عاصم بهذا الاسناد لأنها من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل أما مدرجه للرواية عاصمة بلان للرواية عاصم عن أبي هينيا ابن كليب عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل عن وائل ابن حجر ويا خلق يا كول كما رواه مبينا زهير بن معاوية وأبو, بدري وابو أبو بدر شجاع بن الوليد فميزا قصه تحريك الايدي وفصلاها من الحديث وذكر اسنادها يعني ذكر اسناد القصه وذكر اسنادهما ذكر اسنادها أي القصه وهذا المثال فصله بعضهم عن الذي قبله وجعلهما قسمين أم مثالك كباسي كما رواه أبو داود من رواية زائدة والشريك لقل أو مثالك تلك أخوين من مثال سعيد بن أبي مريم أم دو مثالات أحمد محمد شاكر شاكد وهذا المثال فصله بعضهم عن الذي قبله وجعلهما قسمين أما كيواي كدوى حافظ اقلبيت عن بيت لنزها امد مثالي هنا حر لبابي مدرجة شوار نوع مدرجك لبابي لنزها شوار مدرجة هنا دو مثالي هنا لبابي امد مثالي هذه الشيخ يعني لجير قسمك دانا كانه والله على مشارك ابو حافظ لهذا المثال فصله بعضهم عن الذي قبله وجعلهما قسمين كما فعل الحافظ في النزه وسمى هذا القسم أم قسمين أو ناشي؟ أن يكون المثل عند راون إلا ترفا منه أي بعضا فإنه عنده بإسناد آخر فيوي راون عنه تاما بالإسناد الأول ومثل له بهذا المثال فراجعه حافظ وعي كده أو كأم بعضهم حافظ وعي والصواب ما صنعنا لانهما من نوع واحد بلان يجنوع شيء يغنى نوعا ان يكون الحديث عند راو باسناد وعنده حديث اخر باسناد غيره ويدخل في هذا القسم ما اذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه سمعها عن شيخه بواسطة فيروي الحديث كله عن شيخه ويحذف الوسطة. هذين هر إشمنهبي لم لم يكن سبسكا بيخناءم قسمه ويدخل في هذا الخص ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه بونمنا كسك حديث الشخقي وأبي سيد إلا قطعة منه. سمعها عن شيخه بواسطة لا خوي نبيس مباشر لا كثي كثير أو لا أو بسويته. فيروي الحديث كله عن شيخه ويحذف يعني يسقط الواسطة. أمشت اشتيا أما تواني بخيتنا أم بابتوه أم أبيه ترى مدرجي سناد مدرجي سناد حروقو أوي عاصم عن عبد الجبار بن وائل واي عن بعض أهله. أمجوريد ومش لمدرج إسناد أما الثالث أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده محدث يحدث يسوق الإسناد سنذكى هنا ثم يعرض له عار لفرجش تجرؤا فيقول كلاما من عنده قصيخ لا خويه قصي خويتي فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الحديث واعزنا او قسيك كردي متن او سندك السياقي كدو هنا فيرويه عنه كذلك مثاله حديث رواه ابن ماجه إمام ابن ماجه حديثه روايه اكه عن اسماعيل عن اسماعيل الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد عن شريك عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار امس ندرك فمشي وغير كسرت ما شئت الله اما حديثي في مرفوع من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار حاكم الله شيء الله دخل ثابت إمام ابن عدي وعقيلي وابن حبان طعنا داول الثابت بسبب روايته لهذا الحديث وذلك على ما نقل ابن طاهر عن الحاكم قال دخل ثابت ابن موسى الزاهد على شريك القاضي وكان شريك رجلا مزاحا وثابت رجلا صالحا اويك <سؤال> قال الحاكم دخل ثابت على شريك وهو يملي ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حديثك بدوم بوك شيء حدثنا الأعمش سندك من الأساليب. شو أنك سكت سبيت يا مثلاً أدي بدم حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِرَأَوْا أَسْتَأْوَ بُؤَوِيكَ طلب كان بينوسم وسكت ليكتب المستملي فلما نظر إلى ثابت شريك تماشي ثابت كذوب امبيريكي شريك بيويكي سخوش ثابت صالح عبد بوا كانت توجورو نظر الى ثابت حاتوجورو ياربينيتي الله اعلم كانه لن شناكتا فلما نظر <تصفيق> <تصفيق> الى ثابت <تصفيق> <تصفيق> اه ها يكم طوح. فلما نقل كل نظرت الى ثابت قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجوب النهار هل كسي شونير كان روش نورانيو جوان وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه فبس ثابت ثابت خويتي فظن ثابت انه متن ذلك الاسناد فكان يحدث به واذني او أو حديثه او سنده او سببك شيء سببك ان يحدث الشيخ فيسوق الاسناد ثم يعرض عليه عارض فيقول كلام وقال ابن حبان انما هو قول شريك شريك قاضي قول خويتي قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم شيطان كي أذا بشتملي هذه الشغلة إيه وااا لكات الشودة قريعتات بوينج بروات يا بو شو يعقيد الشيطان على قافية رأس أحدكم فأدرجه ثابت في الخبر شريك ما بس ونبوي إدراج بك سندك وتلاوى دعي عالي ضكاتو مش قطوري محدث ذلك كاتك كاتو محدثي ما بس ما محدث اللغوي نقل الصلاحي المحدث اللغوي والاسم محدث الصلاحي الصلاحي هو من يحفظ كذا كذا أما المحدث اللغوي، كل من حدث غيره بالحديث هو محدث. اللغوي. كاتك سندك يا إخواني تو، سندك ورياب جيش تاني كتاعي سندك برو، برو لو أنا يشيك قولي بلى لو كاتبي واو بلى حديثك بيست ولو يسنا شكرنا بكس هش هش لبرناك. إنما هو قول شرير، قاله عقب حديث الأعمش. عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم فأدرجه ثابت في الخبر ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك وهذا أو بس الموضوع ان شاء الله لما ما الفرق بين سرقه الحديث سرقه الحديث وبين الادراج ما وهذا القسم ذكره ابن الصلاح في نوع الموضوع وجعله شبه وضع من غير تعمد اغر بانقص بيت اگر بانقص بيت او وضعه اما اگر بانقص با با نبيت أو شبه وضع يعني شبيه بالموضوع موضوع نية لكن شبيه بالموضوع وجعله شبه وضع من غير تعمد وتبعه على ذلك النووي والسيوطي وذكره في المدرج او لا وهو به اشبه كما صنع الحافظ ابن حجر كوي استبلدوا اليكنا الموضوع وهذا القسم يعني تذكر سندا ثم ثم يعرض لك عارض وتسكت او تقول قولا ياتي شخص مثلا يدرجه استا اما مدرجه يعني شبيه بالموضوعه اجب مثلا رابيكا رابيكا في قبل ظن ذلك بشيء بموضوع بيت رابيكا ثقيه رابيكا ضابطه ايش مشكلتي يعني يعني چونك اذا عم بيت اوهر هيك بس شي يعني عم بيت او, أو موضوع بس اذا عم نبي كيف في أبى السير سير جور عمد بو موضوع أجر عمد النبو مدرجة يان شبيه بالموضوع فلمن شون تفريق لبيني أنا بكون بقول لكن أخطأه أخطأه فأدرجه أو ما دام ضابطه خطأه قليل جدا أو قليل أو كاتا بمدرجة من بموضوع شبه بالموضوع لكن إذا كان من الذين يخطئون كثيرا يخطئ كثير ومن خطائه هذا الإدراج أو كاتا من الزكا لقوله سيوطي ونهوي كتيا من أخطائه الكثير هذا الخطأ يعني باعث خطأ كتيا عدم تحفظه وتثبته بوته كاري شي بوته كاري إدراجي أم حديثه أو وضعه حديثي كدواء لا من, من يعني اللي بسبب التعمد لكن بسبب أخطائه لكن هاد شو نجبيت هاد شو حافظ بنحجر لمدرج جاي نبي أشتدع وذكره في المدرج أولى وهو أشبه كما صنع الحافظ حجر فصل في حكم الإدراج أما الإدراج لتفصيل الشيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح والاولى ان ينص الضاوي على بيانه مثلا اقلناه حديث حديث ده تفسدي غريب يك ده كده بلا بلاش يقولوا بلا اقولوا يسبون منا شكل السياخه كثيرا اوتد مثلا والتحنث التعبد وهو التعبد او كانت اللوانية هالخوي قائلك خوي شي البيت قوي مفسر به ايسا اقرب لفظة قال نبوايا لوانيه بموتى قولي عايشة يا خوي تفسر بلا ما قلتوس يا اخي كلمه بلا مكلمي قراني تيايا تفسيدي اي يعني فرق هانش يا اقوتد اي لوانية القائل هو الذي يفسر بس اقوتد يعني يعني صاحب الكلام مقصوده كذا او كذا ليس هو وانما من تفسيرك يعني ادواتك وكاربينه با يعني صريح بيدبه او نجات جات اقر نتيجه هنا اقر نتيجه من باب التسامح يعني حرام نير اما الادراج التفسير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح لا أن ينص الراوي على بيانه بويكا بري أقول يا قال أبو فلان مثلا لا يخوض بيني أعد استواشيك بيني بويكا نبي مدرج وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ إلا ان كثر خطأه أما أقل من بعثك كثير الخطأ به فيكون جرحا في ضبطه وإتقانه ليس في عدالته وإنما في ضبطه وإتقانه وأما ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم لما يتضمن من التلبيس والتدليس ومن عزو القول إلى غير قائله قال السمعاني من, تعمل من, من تعمد الادراج فهو ساقط العداله ساقط العدالة وممن يحرف الكلم عن موضعه وهو ملحق بالكذابين يعني باخو الكذاب مش نبات لكن ما دام متعمد له حكم الكذابين نكتفي بهذا القدر سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد